أرض الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كانوهم أتستنهم قوة وآفارا في الأرض فأخذهم I'm on my أن can mo solo bay là qui is <laughs> o Sıla <Sessizlik> sile <Sessizlik> <Sessizlik> yeah ko لَدَى ذِي الْقَوْمِ قَوْمٌ وَادٍ وَمَنْ يُبْلِ يا إلهي لتقلتم لن نبعث الله من بعد رسول كذلك يذل الله فالذين يجادلون Semu Allahu weight... Thank you. Altyazı M.K. قال الذي آمن يا قوم السبيلون أهدكم سبيلون There, uh there. -huh. I uh -oh. فَكَفَرْنَا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَعْرَضْنَا قَدْ أَنْقَذْنَا مَا أَعْطَى اللَّهُ لَنَفْسِهِ وَأَفْوَزُ I can't do long